يا ديمه خير اعطى ويا ما منقاء وشفا يا نجم شعف ابهجنا يا شعلة نور والله يا ديمه خير اعطى ويا ما منقاء وشفا يا نجم شعف ابهجنا يا شعلة نور والله يا ديمه بذل تعطينا هلت تسقين أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالا يحون يا ديمة بذل جعتين هلت بعطاء تسقين أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالا يحوي يا ديمة خير وعطاء ويا مأمن قائن وسخاء يا نجم شاعر أبهجنا يا شعلة نور وضوء يا ديمة خير وعطى ويمام نقاء وسخى يا نجم الشعف أبهجنا يا شعلة نور وضى بالخير رويت الاجيال وبه أحييت الآمال فشدت كل الدنيا فرحا زهر النين عوسم مالا بالخير رويت الاجيال وبه أحييت الآمال فشدت كل الدنيا فرحا زهر النين عوسم مالا يا ديمة خير وعطاء ويا مالا نقائ وسخاء يا نجما شع عذابها جنايا تنوروا الله يا ديمه خير وعطاء يا نجما شعف أبهجنا يا شعلة نور وضاء يا صرحا بالحكمة شادا وبحب قد فاق وساد أعطا وسقا طور فرقا أتقن بالبذل الإعداد يا صرحا بالحكمة سادا وبحب قد فاق وساد أعطا وسقا طور فرقا أتقن بالبذل الإعداد قائن وسخا خير توسط وبسایت سنت دانلود